ب ن س ا ن يومئذ بما قدم و أ خ ف بل ا ل إ ن س ا ن على نفسه ب ص ي ر ة ولو ل ق ى م ع ا ذ ي ر ة لا تحرك به لسانك لتعجل به إ ن علينا جمعه و ق ر آ ن ه ف إ ذ ا ق ر أ ن ا ه فاتبع ق ر آ ن ه ثم إ ن علينا بيانه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 م و ل لك ف أ و ل ى أيحسب ا ل إ ن س ا ن أن يترك سدا أ ل م ي للعلوم ن من منين تمنى ثم ك ا ن ع ل ق فخلق ف س ل ا فجعل م ي ه اسماء ل الله ا ل ح س ل ى الموتى